قَالَ اللَّهُ إِذَا هُمْ اسْتَكْبَرُوا عَلَيَّ مَا نَجَا أَحَدٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَّا <تصفيق> مِثْلِ ذِكْرِ اللَّهِ لَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً يصحبها إسرار دون استغفار ودون ندم وإقلاع وانكساب ربنا, ربنا لا نحلك وأمت رجاءنا ربنا لا نضيع ولا أمن إلهي وخلاقي وحرزي ومؤلي إليك لدى الإعصار واليسر أفزع إلهي لا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فإني خائف متضرع اللهم يا من صائف يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعه وتضرعوا إليه بالانكسار هذه الساعة يا رب الأرباء ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأنا نسألك أن تعيدنا من الآلكات ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار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 ونبوه بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب الله إذ كنتجزاك جبال الكرة والغم والأساء عبد الله إذا اشتد عليك البلاء فاعلم بأنه سوف ينطل وأفضل العبادة انتظار الفرج وأسم العبادة هو الدعاء. دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إلى جبار السماوات والأرض خضع كل سلطان للسلطانك إلى هنا صار أمر الدنيا والآخرة بيديك. إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون وتعلم على نيتهم وما يكنون إلهنا من لليتام المقهورين من للشيوخ المشردين إلهنا من للمسلمين الموحدين المستضعفين إلهنا اراض منثوبه واعراض مغصوبه واشلاء ممزقه الى هنا يا سند من لا سند له الى هنا يا عز من لا عز له الى هنا يا غياث من لا غياث له الى هنا يا من رفع السماء بلا عمد وأرسل أرض على ماء جمد إلهنا إن قطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا وعدك وعذابك وعقاب الدعاء سنة الأنبياء والمرسلين ودأب الأولياء والصالحين ووظيفة المؤمنين المتواضع قال تعالى أولاك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الدعاء هو من أفضل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله, لم يسأل الله يغضب عليه وخيم الغمش تد الكر عظم الخط وضاقت السبل وبارت الحياة أمن يجيب المفقر إذا دعا الله جل جلاله أمن يجيب المصدر عباد عنه إنه الله جل جلاله أإلهما الله, الله يا الله يا الله أإلهما الله إنه الله جل جلاله اللهم إما نسألك حياة طيبة ونفسا تضيع وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إننا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتكفر كثير من المسلمين الذين لم يهيئوا أنفسهم ولم يعدوها للمصائب يصابون بحالات من الإحباط والانهيار بمجرد وقوع أي مصيبة حتى لو كانت يسيرة صغيرة فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وحين المصائب إنه سميع قريب إن توطين النفس على المصائب لا يجوز أن يتجاوز إلى حد الوسوسة ففرق بين توطين النفس من أجل أن يوفق العبد للصبر والثبات والاحتساب وبين أن يحول المرء حياته إلى كوابيس وشكوك ووسوسه فتراه كثير القلق والهلع والتشاؤم إذا تأخر أحد قال مباشرة لا بد أن يكون قد وقع حادث وإذا اشتكى أي وجع قال لا بد أن هذا هو المرض الفلاني وأشبه ذلك مما يقع من كثيرين هذا مخالف للفأل للفأل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود أن يكون الإنسان مقيما على طاعة الله مرتبط به ليثبته الله عند الشدائد والمصائب ومما يعين على الصبر حين المصائب أن يؤمن المسلم إيمانا شرعيا صحيحا بالقضاء والقدر إنه الركن السادس من أركان الإيمان قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء في هذا الكون يسير بقدر الله علمه الله قبل حدوثه وكتب وقدره وخلقه فالله هو العليم الحكيم ولذلك فإن المؤمنين هم أقل الناس تأثرا بالمصائب وكلما زاد إيمان العبد زادت قوته عند المصائب والناس يقولون من عرف الله هانت مصيبته فإذا كان الأمر قد قضاه الله وأذن به ورضيه فلماذا لا يرضى المسلم بما رضيه الله له تأمل يا أخ المسلم في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال له واعلم أن الأمة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 ورحمتي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم تتلوها كثيرا في يومك وليلتك في الصلاة الرحمن الرحيم ظن بالله خيرا في كل أحوالك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم ظن بالله خيرا لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء وقال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له تأمل في النعم التي أسداها الله لك وأهمها وأعظمها نعمة الإسلام نعمة السنة نعمة التوحيد ما مكان هذه المصيبة التي تصيبك بجانب هذه النعم المتكاثرة التي لا تعد ولا تحصى من من المسلمين إذا أصابته مصيبة قال في نفسه لعل الله قد صرف عني بهذه المصيبة ما هو أشد وأعظم حكي أن أعرابية سمعت صراخا في إحدى الدور فقالت ما هذا فقيل لها مات لهم إنسان فقالت ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون وبقضائه يتبرمون وعن ثوابه يرغبون من فقه المصيبة أيضا الاحتساب نعم يحتسب المسلم الأجر بالصبر والرضا والحمد قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إلا الجنة ومن السنة أيضا عند المصائب أن يكثر الإنسان من حمد الله قال بعض السلف لما أصيب بمصيبة قال إني أحمد الله ثلاث مرات عند المصيبة أحمده أولاً أن المصيبة لم تكن في ديني انظروا إلى الفقه المصيبة العظمى في الدين أن يبتعد الإنسان عن طاعة الله هذا هو الذي يعزى الشاردون عن طاعة الله البعيدون عن الصلاة المكثرون الغارقون في المعاصي والذنوب هؤلاء الذين يعزون لأن مصيبتهم عظيمة يقول أحمد الله أنها لم تكن في ديني ثم إني أحمده ثانية أنها لم تكن أكبر مما وقعت انظروا إلى الرضا وأحمده ثالثة أنه وفقني للحمد والاسترجاع ما أعظم هذا الفقر ومن السنة قول أيضا إن لله وإنا إليه راجعون <تصفيق> أعوذ بالله من <تصفيق> الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما هي ما هي المأوى، وأنما من خاف مقام ربه وننفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك للسات أيان مرساه.